ve kunti kulli halin ma'i أضل عساه يدوم الذي منك عودنا يا يا ربي صل على المجتبى يا ربي صل على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا صلاة تكون رحمة لنا صلاة تكون La, la, la,